شوف الحرفة التجارية. مو الحرفة التجارية او العمل التجاري أنواع عديدة وكلها هتأخذ الصفة التجارية. فالعمل التجاري قد تكون منفردة او قد تكون على شرط الاحتراف يعني عمل تجاري إما يكون منفرد يعني تم مرة واحدة أو يلزم التكرار عشان يبقى على شرط الاحتراف. أو يكون تجاري بالتباعية فيكون أصله عمل مدني واكتسب الصرفة التجارية للشروط معينة أو يكون عمل تجاري ولكنه للظروف معينة اكتسب الصرفة المدنية أو يكون العمل مختلط فهو لأحد شقيه التجاري والشق الآخر مدني فهي دي الأعمال التجارية بداية هنتكلم على تعريف الحرفة وأركانها فالحرفة التجارية هي عبارة عن قيام شخص ما بمزاولة عمل ما أي شخص حيزاول عمل على سبيل الاعتياد والتكرار عشان الارتزاق يعني بقصد الارتزاق وتحقيق الربح لا وعلا الاستقلال نخلص من هذا التعريف أن الحرفة أركانها ثلاثة الاعتياد قصد الارتزاق الاستقلال والاعتياد يعني التكرار وانتظام العمل واستمراريته وبالتالي فالاعمال العراضية لا تعتبر اعتياد وبالتالي لا تعتبر حرفة كذلك الاعتياد لابد له من توافر ركنين ركن مادي وركن معنوي والنكن المادي يعني التكرار أكثر من مرة في زمن معقول ويستلزم هذا التكرار المادي وحدة الجنس يعني وحدة جنس العمل فإذا كان هناك مرة عمل سنصرة ومرة أخرى عمل طباعة فهذا لا يعد تكرار لأنه من الناحية المادية ليس هناك وحدة جنس العمل كذلك الركن المعنوي يعني أن يكون هناك نية في التكرار فإذا مرس شخص عمل بصفة متكررة بمحض الصدفة فهذا لا يعد اعتياد لعدم توافر الركن المعنوي تاني ركن يسميه قصد الارتزاق بمعنى أن يكون هناك قصد التعيش من الربح الذي يتحقق من هذه الحرفة ولا يشترط لكي يكون الربح كركن من أركان الحرفة أن يكون مصدر الدخل الوحيد وبالتالي إذا كان شخص ما يمارس عمل على سبيل الهواية فلا يعد هذا العمل ابتجاري كانت ركن أن يكون هذا العمل على وجه الاستقلال أي يكون هو رب عمل صاحب عمل وليس أجير. فمن يمارس عمله كموظف او كعامل في مقدر لا يعتبر عمله تجاري لأنه أجير فلكي يكون العمل تجاري يجب من يقوم به أن يكون صاحب عمل وهنا يجب التمييز ما بين الحرف التجارية بهذا المعنى والحرف الغير تجارية اللي هي المهن الحرة فرغم أن أصحاب المهن الحرة كالمحامي أو المحاسب الحر أو الطبيب عملهم حرة وينطبق عليهم أركان الحرفة من الاعتياد وخاصة الارتزاق والاستغلال إلى أن المشرع أخرجهم من عداد العمال التجارية ولعدة أسباب هي الأسباب أول سبب الطابع الشخصي الخدمة فالخدمة التجارية أو العمل التجاري معتمد بداية على شخص من يقوم به فمن يذهب لطبيب فهو يذهب لشخص الطبيب دون غيره أما من يذهب للمتجر فلا يهمه وجود صاحب المتجر فيهمه جودة السلعة ورخص تمنحة دون اعتماد على شخص صاحب المتجر بعكس المهن الحرة تاني حاجة الغاية المادية للعمل فنائما العمل التجاري غاية الأساسية والوحيدة هي تحقيق ربع ما يدئنا المفروض المهن الحرة أن لها غايات أخرى قد تزيد عن الغاية المادية وهي السمعة والعلاقات الإنسانية وشخصية. ثالث حاجة طبيعة علاقات العمل فعلاقات العمل في الأعمال التجارية هي علاقة صاحب العمل بـ بـ بالعامل أو الرئيس بالمرؤوس أما علاقات العمل في المهن الحرة فيغلب في عليها طابع التعاون والتدريب فالمحامي بيشاكل عنده ناس اسمهم إيه؟ محامين تحت التدريب والدكتور بيعمل تحت إيده مساعد طبيب ليتعلم منه أخيرا فإن المهن الحرة على لأعراف وأداب مهنة لا تغضع لها العرف أو الأعمال التجارية تيجي بقى نشوف الحرف التجارية زي ما تفعلنا في البداية الحرف التجارية إما تكون بنص القانون والتي استلزم لها المشرع الاحتراف يبقى هنتكلم بداية عن الحرف بنص القانون اللي هي لابد أن يكون فيها عنصر الاعتياد والاحتراف زي ايه حرف الانتاج الصناع فالصناعة تعتبر حرفة تجارية بشرط الاعتياد والاحتراف وهي عبارة عن تحويل المادة الأولية إلى سلع نصف مصنعة أو مصنعة يعني بغير شكل السلعة والصناعة لكي تعد حرفة تجارية لابد أن تكون بعلاقات رأسيمالية وليست حرف يدوية بسيطة فلابد باستقرار رأسيمال ضغط وعمالة وليس مجرد حرفة بسيطة حتى تعد صناعة كصناعة الملابس أما من يقوم بشراء الملابس وتعبئتها في سنديق من أجل البيع فهذا لا يعد صناعة لأنه لم يغير من شكل السلع، ولكنه لا يعد صناعة ولكنه يعد عمل تجاري منفرد لأنه يعتبر شراء لأجل البيع ومثل هذا العمل اللي هو شراء لأجل البيع يعتبر عمل تجاري ولا تم مرة واحدة يبقى زمتاني بنكرر إذا واحد اشترى ملابس وعادة تعبئتها في سنة دي وبعها هذا لا يعد صناعة ولكنه يعد عمل اسمه شراء لأجل البيع طب إيه الفرق بين بالاتنين؟ إن الصناعة عشان تبقى عمل تجاري لابد من الاحتراف والتكراف والاعتياد. أما الشراء لأجل البيع فيعتبر عمل تجاري ولو تم المرة واحدة ثاني حاجة العمليات الاستخراجية كلها تعد عمل تجاري على سبيل الاحتراف مشروعات تربية الحيوانات بقصد باحها فمن يربي حيوان بقصد بيعه يعد هذا عمل تجاري على سبيل الاحتراف بنص القانون أما من قام بتربيه الحيوانات لخدمة أرضه أو إجباح حاجات أسرته هنا هذا يعد عمل مدني ولا يعتبر عمل تجاري لأنه ليس هدف تحقيق ربح. أما من قام بتربيه حيوانات لخدمة أرضه وإجباح حاجته وفاض الحيوانات أو فاضت الحيوانات عن حكته فقام ربعها فيظل العمل المدني لأن الفرع يتبع الأصل فأصل عمله كان مدني فقام ببيع الحيوان الذي كان يقصد خدمة إنه خدمة أرضه فيعد العمل في هذه الحالة ملني أما من يحترف تربية حيوانات بقصد البيع هذا يعد عمل تجاري على سبيل الاعتراف كاعتراف كذلك مقاولات إنشاء العقارات والأشغال العامة كلها تعتبر أعمال تجارية ولكن ذلك دون أعمال المهندسين والمكاتب الاستشارية لأنها تعتبر من قبيل أعمال الحرة فتظل كما هي عمل مدني كذلك حرف التداول كلها أعمال تجارية تتم على وجه الاحتراف هي بنص القانون زي البيع وتأجير المنقولات وتوريد وتوزيع المياه ومصادر الطاقة فمن يقوم بالتوريد أو توزيع المياه ومصادر الطاقة أو توريد أي شيء يعد عمل وعمل تجاري على سبيل الاحتراف ونحن نعلم أن التوريد في حالتين قد يكون مسبوق بشراء وقد يكون مرتبط بانتاج سلع بمعنى اما اننا نورد حاجه اشتريتها وده بيسمه شراء لاجل البيع فده يعتبر عمل تجاري منفرد إما اما التوريد يكون مرتبط بانتاج سلعة زي مزارع بيزرع قصب ويورده هذا يعد توريد ولا يعتبر نشاط تجاري العبره بالنشاط الرئيسي فإذا كان المزارع النشاط الرئيسي زراعه القصب عمل يعتبر عمل مدني فإذا قام بتوريد ما زرعه يعد أيضا العمل مدني لأن العبرة بالنشاط الرئيسي فالفرع يتبع الأصل كذلك المضاربات العقارية من يشتري عقار ليبيعه سواء مفروش أو غير مفروش هذا يعد أيضا عمل تجارة على سبيل الاحتراف كل عمليات البنوك والصرف اللي هي شركات الصرافة كل عملياتها تعتبر عمليات تجارية كذلك التأمين فالتأمين نوعان إما تأمين القسط إما تأمين تبادلي فالتأمين القسط لستقوم بشركات التأمين وتحصل في مقابل ذلك على أصد مقابل تحقيق أو تحمي أرباح فاستعين في ذلك بعض الخبرة فهذا يعتبر عمل تجاري بنص القانون أما التأمين التبادلي أو التعاوني الذي يتفق فيه جماعة من الصيادين على جمع مبالغ يتم صرفها في النكبات فهذا لا يعد على سبيل تحقيق أرباح ولهذا فلا يعد عمل تجاري أما إذا قام تاجر بإجراء تأمين تعاوني ولخدمة تجارته هذا يعد عمل تجاري بالتبعية لأن أصل العمل هو التأمين التبادل أو التعاون يعتبر عمل مدني ولكن قام إذا قام به تاجر ولخدمة شؤون تجارته تغيرنا توفر شرطي اعتبار العمل المدني التجاري بالتباعية كذلك النقل الذي هو تغيير مكان انسان أو أي شيء من مكان إلى آخر يعتبر أيضا عمل تجاري على سبيل الاحتراف إذا كان بري أو نهري أما إذا كان بحري أو جوي فيكتفي بمرة واحدة يأخذ بالك النقل البري والنهري يبقى لابد من الاحتراف أي الاعتياد أما النقل البحري والجوي فيكفي مرة واحدة حتى يتم اعتباره عمل تجاري نيجي نشوف بعد كده حرف تانية أيضا بنص القانون زي الوكالة لحرف الخدمات زي الوكالة التجارية والسمصرة فالوكالة كذلك تعد عمل تجاري بشرط أن تكون الأعمال اللي فيها الوكالة أعمال تجارية وأن يكون هذا بشرط الاحتراف وكذلك السمصرة فهي عمل تجاري بشرط الاحتراف وعمليات الترفيه والإعلام والمعلومات والحاسب الآلي والملاهي زي الإذاعة والتلفزيون والصحافة والسير كلها تجارية أما لاعب السك أو عمل المؤلف فهو يصبر عمل مدني مكاتب الخدمات التجارية زي مكاتب السياحة والتصدير والإسراط كلها أعمال التجارية على شرط الاحتراف أي بد من شرط الاعتياد والتكرار نيجي نشوف الأعمال التجارية المنفادة وهي الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية حتى لو تمت مرة واحدة وهي تلت أعمال شراء لعجل البيان متأسيس الشركات التجارية للاعمال متعلقة بالملاحة التجارية اول حالة اي شراء لأجل البيع يعتبر عمل تجاري ولكن يتوافر اركان الـ 4 وما الشراء لأجل البيع سيعتبر عمل تجاري مونفرد يعني يكتسب الصفة تجاريةات حتى لو تم مرة ب Turn أركان اركان شراء لأجل البيع اربعة اول حاجة الشراء أو متולם إلى بد من وجود وقعة الشراء او استئجار بخصد البيع او التأجير إذا من باع شيء آلع إليه عن طريق الهبة أو المراس لا يعتبر عمل تجاري ليه؟ عشان ما بيش وقعت شراء كذلك بيع المؤلف لمؤلفه أو الموسيقي للموسيقى الناس دي كلها بالبيع حاجة ما اشترته وبالتالي يعد عمله عمل تجاري إنما لو واحد ألف كتاب عمله مش تجاري جناشر خل المؤلف ونشره يبقى اشترى وباع ده يعد عمل تجاري ثاني ركن البيع والتأجير لابد ان يكون الشراء بقصد البيع فمن قام بشراء شيء لحاجاته الشخصية يعتبر عمل تجاري، وإن عدل عن ذلك وباعه ما اشترع وقد يكون الشراء سابق على البيع أو البيع سابق على الشراء زي مثلا واحد تعاقد على شراء معدات لاستعمال الشخص وما عدل بالبيع والشراء مدني وقد يشتيه شخص ليبيعها بمعنى واحد اتفق على سلعة يبيعها ثم ثاني يوم ذهب لشرائها يبقى هنا مين سبق مين البيع سبق الشراء ولكن هذا أيضا يعد عمل تجاري على وجه الانفراد كشراء لأجل البيع لأنه تاني يوم أما راح يشتري كان يشتريه وكان بقصد أنه يبيع إذا لا اشترى أن يسبق البيع الشراء أو يسبق الشراء البيع حتى يكون العمل شراء لأجل البيع كعمل تجاري منفرد تالة لا لابد أن يرد الشراء على منقول سواء كان منقول مادي أو منقول معنوي وسواء كان منقول بطبيعة او منقول حسب المال يبقى من كان يقوم ببيع انقاض بيت فهذا يعد شراء لاجل البيع لو واحد اشترى انقاض بيت وبيعها لذلك اصبح منقول بحسب المال وليس عقار رابع حاجة لابد ان يكون قصد الربح وبالتالي بتخرج كل جمعيات التعاونية اذا من نطاق الاعمال التجارية دخلت بالشراء سلع لبيع باعضاء بسعر التكلف ان هنا مفيش اي وجه لاستقل للتحقيق الربحية تالت حاجة او تاني حاجة تعتبر اعمال التجارة بحرية اذا تمت بها مرة واحدة ايضا ستعتبر عمل تجاري منفرد كذلك تأسيس الشركات كل من اسس شركة يعتبر عمله عمل تجاري واحنا عارفين كل من اسس شركة اللي هو مين اللي هو كل من وقع عقب الاتدائي او طرح ترخيص تأسيس شركة او قدم حصه عينية اي واحد يقوم بعمل من الاعمال الثلاثه يعتبر عمله عمل تجاري وخد بالك ان الحكم هذا متعلق بعمل التأسيس وليس بحصة الشريك فمثلا الشريك الموسي اذا قام بتأسيس شركة عمله الخاص بالتأسيس يخضع لقواعد القانون التجاري وان كان هو لا يكتسب صفات التاجر يعني ايه يعني شريك موسي انا ما بكتب صفات التاجر لو قمت بالتأسيس في هذه الحالة فالتأسيس يعتبر عمل تجاري ممفرد ثالث نوع من الأعمال بنسميه أعمال تجارية بالتباعية بمعنى أن العمل فأصله مدني إنما إذا تغفر فيه شرطين وهو صدور هذا العمل عن تاجر أو والشرط الثاني تعلق العمل بشؤون تجارته يصبح العمل اللي أصله مدني يصبح تجاري واسمه تجاري بالتباعية وعندنا القائمة بتقول كل أعمال التاجر تجارية ما لم يثبت العكس يعني تاجر اشترى أساس يبقى هذا العمل تجاري إلى أن يقومه بإثبات أن هذا الأساس تم شراؤه لمنزله ساعتها هيعد هذا العمل مدني كذلك أي عمل هيقوم بالتاجر وكذا تعلق بشؤون تجارته هتعد أعماله التجارية طبعا ما دون الأعمال الأسرية التي ليس العلاقة بالأعمال التجارية فمثال مثل السمسرة السمسرة اصلا احنا عارفين كويس جدا انها لا تعد اعمال التجارية الا اذا كانت على وجه الاحتراف لانها من ضمن الاعمال اللي بنص القانون اما اذا قام بها تاجر مرة واحدة حتى اكتسب الصفة التجارية ويسمها التجارية بالتباعية لان تاجر اعمال غير مرة واحدة في بعد كده اعمال مدنية بالتباعية وهنا معناه ان العمل في طبيعته تجاري ولكنه عشان تابع العمل المدني يكتسب الصفة المدنية زي شراء الاجل البيع لمزالة مقترم بعمله الزراعي يعني واحد فلاح بيورد محصوله وقام بشراء محصول من جيرانه يكمل بمحصوله عشان يورده انه قام بعملية شراء الاجل البيع ولكن ليس بصفة أصلية وليست عن طريق مؤسسة مستقلة فقط قام بهذا العمل ليكمل عمله الأساس الأصلي وهو الزراعة يبقى عنده جرادل ده عنده حاجتين عملهم زرع وورد يبقى رجل ده عمله مدني عشان في زراعة ما فيش <تصفيق> الشراء تاني حاجة إنه قام بالشراء لأجل البيع إنه ما قامش بهذا العمل التاني إلى تكمل العمل الأول فالأساس العمل مدني وما قام به من عمل تجاري اكتسب الصف المدنية كذلك هناك اعمال مختلطة اي اعمال تعد تجارية لطرف ومدنية للطرف الاخر والله في ثلاث حالات لحل مسكية الاعمال المختلطة اول حالة سيطبق فيها القانون التجاري على الطرفين يعني رغب ان في طرف تجاري وفي طرف مدني لما سنطبق على الطرفين القانون التجاري وهما كم حالة ثلاثة حكم البيوع الجبرية يبقى اطبق احكام القانون التجاري على حكم البيوع الجبريه بالنسبه للطرفين سواء كان واحد مدني واحد تجاري او الاثنين تجاري تاني حاجه المعاملات المصرفيه اللي تبرمها البنوك كل العمليات المصرفيه اللي بتبرمها البنوك تعتبر اعمال تجاريه سواء كانت اطرافها مدنيه او تجاريه وكذلك احكام الاوراق التجاريه كلها تعتبر اعمال تجاريه تاني حالة اني بغضع كل طرف للقانون الخاص بيه بمعنى لو عندي طرفين واحد تجاري واحد مدني بغضع التجاري للقانون التجاري واغضع المدني للقانون المدني ندي لده مثال اذا اشترى زيد اساس من بقر تاجر الاساس فطبعا زيد هيبقى مدني وبكر اللي هو التاجر تاجر ففي طرف مدني وطرف تاجر فزيد يمكن استخدام كافة ترول اثبات في مواجهة بكر التاجر أما بكر حين يريد الإثبات على زيد لابد من تخطيم دليل كتابي يبقى زيد استخدم قواعد القانون التجاري في مواجهة بكر وبكر استخدم قواعد القانون المدني في مواجهة زيد كذلك الحال بالنسبة لإخصاص القضائي إذا كان المدعي هو غير التاجر فلقوا الخيار في المحكمة وفق القواعد التجارية أو المدنية يعني لو المدعي غير التاجر بيرفع دعوة على تاجر فحفين في المحكمة اما محكمة محكمة تجارية او محكمة مدنية اما اسجل المدعي تاجر وبيرفع دعوة على غير التاجر ما قد مضغ المحكمة بس للمحكمة المدنية تالت حالة بيدمثل نزاع وهي حالة الفايدة فالفايدة فيها مشكلة ان ما اداش تطبق قانون تطبيق توزيعي لان لو في الفايدة في واحد طرف من, من اطراف العقد مدين والطرف الاخر مدين مدني والطرف الآخر داين تجاري يبقى في واحد مدني وواحد تجاري لو ادفع للفايدة حسب قانون التجاري فهتبقى 5% فيتضر الراجل اللي هو المدين اللي هو المدني والعكس اذا ادفع الفايدة حسب الـ الـ المدني فتبقى 4% يتضر التاجر اللي مفهول ياخد 5% حيا لهذه المشكلة هو تطبيق قانون المدينة فإذا المكان إذا كان المدين مدني هيطبق سعر الفايدة 4% إذا كان المدين, المدين هو التاجر يطبق سعر الفايدة 5% تعال نرى مصادر أحكام المعاملات التجارية قال لك المعاملات التجارية بتستقي أحكامها من ثلاث حاجات: اتفاق الأطراف واتفاق الأطراف يأتي في أول مادة في القانون التجاري أما في القانون المدني فنحن نعلم أن هناك قاعات اسمها العقد شيعة المتعاقدين ولكنها هذه قاعدة غير مقررة كمصدر من مصادر. إنما في القانون التجاري فهي مصدر من مصادر وتأتي في أول المصادر. ثاني مصدر المصادر القانون التجاري ما يطلق عليه التشريع وهو خاص بالمسائل التجارية زي قانون أو قوانين الشركات والسجل التجاري فكلها خضعت لقواعد وضعها. ولهذا فهي خاصة بالتشريع ثالث حاجة العرف والعادات كذلك بيستقي القانون تجاري أحكامه من العرف والعادات الاجتماعية وهي أشكالها ثلاثة أول حاجة إن بينهما في العرف والعادات فالعرف تعتبر هي عادات استقارة العمل بها فهي ملزمة أما العادة تستند إلى رضا بين التجار وقد يحصل تعارض بين العرف والعادات قال لك المفروض انه لا تعارض لان العادات مرحلة من مرحلة تكون العرف يعني العادة في البداية بتصول تصل الى العرف واذا لم يوجد اتفاق ولا تشريع ولا اعراف سنحتكم لقواعد القانون المدني اذا تاني احكام المعاملات التجارية بتجد مصادرها من ثلاث اماكن اتفاق الاطراف التشريع العرف والعادة إذا لم نجد شيء في اتفاق الأطراف ولا التشريع والعرف ولا, ولا العادات، ساعتها موادنا تجري نحنا نتجه إلى أحكام القانون المدني. طب تعال نشوف مبدأ حرية الأسباب في القانون التجاري، وهل يمكن الاستثناء عنه والخروج عليه؟ قالك إن المبدأ الأسباب يختلف في القانون المدني عن القانون التجاري. فالأسقف المواد المدنية هو قواعد إسبات صارمة. زي استرزام الكتابة للتصرفات التي تزيد عن 500 جنيه أو التي غير محدد القيمة إذن أي تصرف يزيد عن 500 جنيه أو غير محدد القيمة لابد من الكتاب تاني حاجة لأجوز إثبات ما يخالف ما استمد عليه دليل كتابي يعني ما ينفهش يكون عندي دليل كتابي وأثبت عكسه أو ما يخالفه ثالث حاجة لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في إثبات تاريخه ما لم يكن المحرر ثابت التاريخ. كل دي قواعد إثبات في القانون المدني بتحد من سرعة الأعمال التجارية والأعمال التجارية محتاجة سرعة وبالتالي مضطرين يكون المبدأ هو مبدأ حري في الإثبات بحيث لا نرتبط بتلك القواعد وفعلا في القانون التجاري قرر جواز الإثبات بكثرة الطرق أي كانت قيمة التصرف حتى لو أكثر من 500 أو كان غير محدد القيمة يمكن إثباتها بأي طريقة ولا يشتر في كتابة ثاني حاجة أن يجوز إثبات عكس ما جاء بدليل كتابي ويجوز الاستناد إلى تاريخ المحرر العرفي ولو لم يكن مثبت التاريخ معنى هذا ان كل دي قواعد تؤكد حرية الإثبات ولكن هذه القواعد لحرية الإثبات كان إيه سببها؟ سببها السرعة طب إذا كان في أمور تجارية لا تستوجب السرعة هنا فلا داعي للحرية فيتم الرجوع إلى قيد الكتابة وهذا استثناء على مبدأ الحرية إذا الاستثناء على المبدأ لعدم استلزام السرعة زي عقود بيع ورهن وتأجيل المحل التجارية عقد بناء السفن عقود العمل النقل التأمين كلها عبارة عن عقود ليس من طبيعتها السرعة ولهذا وخروجا واستثناء على مبدأ حرية السبات في الأمور التجارية قرر المشرع اشتراط الكتابة إذا. المبدأ هو الحرية ويمكن الخروج عنه في الأمور التي لا تحتاج إلى سرعة طبعا نشوف حجية الدفاتر التجارية قال لك الدفاتر التجارية لها حجية في الإثبات رغم أن الأصل في القواعد العامة حظر اصطناع المرء دليل لنفسه وحظر إجباره على تقديم دليل ضد نفسه يعني أي شخص ممنوع يصنع دليل نفسه وممنوع يجبر على تقديم دليل ضد نفسه ده الأصل في القواعد العامة في قانون المدني إلا دفاتر التاجر ففي قواعد القانون التجاري تعتبر دفاتر التاجر رغب اللي عملها مين؟ التاجر بنفسه هذه الدفاتر لا حجية في الإزبات صالح التاجر وضد مصلحة التاجر الأول كيف يقوم التاجر باستعمال دفاتره في زبد دعوات قال لك للتاجر أن يستعمل دفاتره في زبد دعوات ضد غيره سواء كان غيره دول تجار أو غير تجار اذا التاجر يمكن استعمال دفاتره ضد التجار ولكن بشروط أن يكون الخسم تاجر حتى يمكن مظاهرة الدفاتر أن يكون نزاع متعلق بعمل تجاري أن تكون الدفاتر منتظمة حتى يمكن افتراض صحة بيانتها متى توافض هذه الشروط نكون أمام فرضين اللي هي أحكام الحجية أول فرض أن يكون التاجر دفاتر منتظمة إنما الخصم ليس له دفاتر أو دفاتر غير منتظمة هنا القاضي يكتفي بدفاتر التاجر أما إذا كان الفرض الثاني التاجر دفاتر منتظمة بينما الخصم دفاتر منتظمة أيضا ولكن لها تتعارض مع التاجر هنا القاضي لابد ان يبحث عن دليل اخر كذلك يستطيع التاجر اثبات دعوة باستخدام دفاتر ضد غير التجار ولكن بشرطين ان يكون النزاع متعلق بسلع او خدمة زي حاجات يومية واحد بالشيء من سوبر ماركت ان مقار لا تاني شرط ان يكون محل النزاع اقل من 500 الذي يجود اثباته بباينة دون شهادة دون شرط الكتابة اه اه وفي حالة تآثر الشرود دي اللي هما الشرطين أيضا الأرض لابد يطلب اليمين المصممة لان هذا يعتبر دليل ناس. يبقى إذن عرفنا ان التاجر يمكنه استعمال دفاته في إثبات دعوات ضد غيره من التجار أو غير التجار. كذلك يتم الاحترام لدفات التاجر ضد مصلحته. رغم حظ زي ما احنا عارفين تقديم دليل ضد نفسه. يبقى المبدأ ان الدفات لها حجة قاطعة على التاجر سواء كان خصمه تاجر أو دفاته منتظمة أو غير منتظمة لنزاع التجارة أو مدر ليه دفاته التاجر ما هي اللي عليه القيد الوحيد على هذه الحجية أن هذه الدفات اللي بد أن تؤخذ كلها ليس جزء منها وبالتالي هذا يعرف باسم مبدأ عدم تجزئة الإقرار على صاحبه ده إذا كانت الدفاته منتظمة أما إذا كانت دفاته التاجر غير منتظمة فيجوز التجزئ ياخد هو عايزه ويسيب اللي مش عايزه تعال شوف هل العقود التجارية يمكن ابطالها بسبب الغبن والاستغلال او لا اه اه في وفق القواعد العامه زي ما احنا عارفين ان العقود يمكن ابطالها اذا وقع عيب من عيوب الاراده كالاكراه والتدليس والغلط او الغبن والاستغلال دي القواعد العامه في العقود عامه انما وفق احكام القانون التجاري العقود التجارية التي يبرمها تاجر لا يمكن الدفع ببطلانها بسبب الغبن والاستغلال لان من المفروض ان التاجر على درجة كبيرة من اليقظة والانتباه اكثر من الشخص العادي وخبرته بالسوق اكثر فلا يعقل ولا يسمح ان يتعرض للغبن او الاستغلال وبالتالي فالعقود التجارية لا يحكم ببطلانها بسبب الغبن والاستغلال تعال نشوف انواع الفوائد المستحقة عن الديون إن جاء المشارع بقواعد خاصة بتات أنواع من الفوائد بشأن الديون التجارية وهي فوائد التأخير الفوائد الاتفاقية وفوائد عن ما أنفقه التاجر من مصاريف فوائد التأخير هنتكلم فيها عن السعر وبدء سريانها وما مدى اختلافه عن قواعد القانون المدني قال لك فوائد التأخير سعرها في المسائل التجارية 5% في المدني 4% بدء إسرائيل الفوائد في المدنية بيتم بدء إسرائيل وحساب الفايدة من تاريخ المطالبة القضائية أما في الأمور التجارية فيتم استحق الفايدة من تاريخ استحقاق الدين أما بالنسبة لفوائد اتفاقية التي يتم اتفاق فيها بين الطرفين في القانون المدني يتم اتفاق بحد أقصى 7% وإذا تم اتفاق على أكثر من كده من حق المدين مطالبة الدائن برد ما تم دفعه بالزيادة يعني لو ماتفق على 8% معاه وقانوني 7 لازم يرد لي الواحد ويحظر في الفوائد في القانون المدني فوائد مركبة فلا فوائد على الفوائد كذلك يحظر أن يكون مجموع الفوائد المتراكمه اكثر من رأس المال اما في القانون التجاري فاستثناء. الرهون والامتيازات البحرية 12% اعمال البنوك بيحددها البنك المركزي مع امكانية احتساب فوائد مركبة اي يتم حساب فايدة على الفايدة حتى ان وصل مجموع فوائد زادت عن رأس المال تالت حاجة استحقاق فوائد عن ما انفقه التاجر من مصاريف بنقول ان في بعض التجار بيتحملوا مصروفات ك مثلا كا الوكيل الذي قد يؤدي عمله بإرسال عربات والتأمين على بضاعة أرسلها إلى الوكيل هذه المصروفات مفروضة تحملها الموكل أسف مفروض مصروفات تحملها الموكل هذه مصروفات تستحق عنها فوائد حتى بساعد البنك المركزي وتؤدى الفائدة في نهاية كل السنة إذا كان الدين أكثر من سنة ويؤدى الفوائد في تاريخ الاستحقاق إذا كان الدين سنة أو أقل. طب هل يمكن للمدين الوفاء المعجل أي السداد الدين قبل أجله؟ ألا كنا هنفرق ما بين حالتين حالة المدين أو المأزون بتعجيل سداد دينه، وحالة المدين غير المأزون بتعجيل الوفاء. يبقى عندي مدين الدائن أزن له بالوفاء المعجل، وعندي مدين الدائن غير أزن له بالوفاء المعجل. اللي شفنا أولًا حالة المدين المأزون له بتعجيل سداد دينه. هنا الدائن حيكون قام بالإذن للمدين بالوفاء المعجل سواء عند نشأة الدين أو في وقت لاحق في هذه الحالة فالمدين حيقوم بسداد كامل الدين المستحق دون التمتع بأي خصم عند السداد المعجل بمعنى انا علي 100 جنيه وأزن الدائن أن أنا أسدد له قبل المعاد فهسدد له قبل المعاد 100 جنيه يعني في بعض الناس يقول لك انا سدد بدلي واخد خصم يعني ما سدد مية جنيه بدلي اخدهم تسعين ما أدفع مية كمان سنة ادفعهم دون يبقى معنى كده ايه ان انا هستفيد بحاجة اسمها سداد خصم السداد المعجن انا عليها مية كمان سنة هدفعهم من نهار يبقى استفدت بخصم كم ؟ عشرة جنيه قال لك لا في الحال دي اذا كان المدين مأزون ما فأتم السداد قبل المعد دون التمتع بخصم السداد المعجل إلا استثناء إذا أزن الدائن بمثل هذا الخاص أو قال العرف على ذلك مثل الأعراف المصرفية يعني لو الدائن وافق أتمتة أنا كمدين بالخصم أما حال المدين غير مأزون له ده مش مأزون له بالتعجيل لأن المدين خذ سداد الدين وانخفض سعر الفائدة فهنا الدائن حيتضر إنه سيضطر يعيد إقراض مالهم سأل فايدة أقل لك في هذه الحالة وحماية للدائن قرر المشرم الزائم الدائن بقبول السداد المعاجب بشرط أن يقوم المدين بدفع الفوائل المستحقة عليه لحين حلول الأقل يبقى, سنة يبقى عندي أنا حالتين حالة مدين ما له وحالة مدين غير ما أظن له لحظ الفريق إيه إن المدينة ما أظن له مش حدفة غير الفايدة حتى تاريخ السداد أما المدينة الغير ما له لو قام بالسداد المعجل أو الوفاء المعجل حيتم دفع الدين مضاف إليه الفايدة حتى تاريخ الاستحقاق طيب هل أحكام الإعذار وافتراض التضامن والمهلة القضائية واحدة في القانون المدني والتجاري ولا هناك اختلاف على اختلاف كبير فالاعزار يختلف في القواعد العامة عن القانون التجاري ففي القواعد العامة الاعزار بيبقى موجه بإنزار رسمي أو إعلان بصحفة الدعوى أو حجز أو إنزار يسبق الحجز أما في القانون التجاري لا فالاعزار يتم بأي وسيلة عشان السرعة سواء برقية أو تلكس كذلك افتراض التضامن ففي المواد المدنية لا يفترض التضامن بين المدينين ما لم ينص المشارع أو اتفاق الاطراف أما في المواد التجارية هناك تضامن مفروض وهو تضامن إيجابى ما بين الدائنين وتضامن سلبي ما بين المدينين واسع الحكم في حال التعدد الكوفالاء في الدين التجاري فكلهم يبقوا متضامنين أما في المهلة القضائية فقانون المدني يمنح المدين أجل إذا اذا استدعت حلة المدين ذلك فقانون التجاري لا يجوز منح المدين أجل إلا في شرطين عند الضرورة وبشرط عدم إلحق ضرر جسيم بالدائن وتأدير جسام يرجع لتأدير القاضي يعني الأصل في القانون التجاري إنه لا يجوز منح المدين أجل إلا عند الضرورة وبشرط عدم إدرار الدائن إدرار جسيم طب ما هي شروط اكتساب صفة التاجر قال لك التاجر عشان يكتسب صفة صفة التاجر لبدي له من شرطين: احتراف التجارة وأهليّة التجارة. واحتراف التجارة تعني تجارية لاحتراف، مشروعية لاحتراف، علانية لاحتراف، استبعاد أرباب الحرفة الصغيرة، اكتساب الشركات صفة التاجر ومزوّد الدولة للأعمال التجارية. بالنسبة لتجارية لاحتراف يبى التاجر أو الشخص عشان يكتسب صفة التاجر لابد يكون احتراف تجاري يعني احتراف تجاري أي لابد أن يكون محل احتراف عمل تجاري وبالتالي من يحترف عمل مدني ليس صفة التاجر وبالتالي يخرج من كسب صفة التاجر للمزايدة أصحاب المهن الحر عمل المتاجر المدرسين كلهم ملهم لا يعصبوا تجار لأنهم يحترفوا ولكنهم يحترفوا عمل مدني ويشكّل لكسب صفة التاجر أن يكون الاحتراف في عمل وطالما ان لكل شخص ماليه واحدة فيكون هذا التاجر مسؤول عن كم جميع ديونه التجارية والمدنية عن حد سواء ولكن لا يشهر افلاس التاجر الا اذا توقف عن دفع ديونه التجارية فقط وعند اذ جميع امواله تدخل التفييسة وتضمن سداد ديونه تاني حاجة لابد يكون الاحتراف مشروع بمعنى مشروع محله وشخصية من قام بالاحتراف فمشروعية الاحتراف تعني إن محل الاحتراف إذا كان غير مشروع زي ذات المخدرات فالرأي راجع أنه لا يكتسب صفة التاجر كذلك إذا كان الشخص نفسه غير مشروع بممارس التجارة ويسميها عدم مشروعية شخصية زي القاضي والموظف العام فالمفروض هم لا يمارسوا التجارة وإن, اكتسب وإن قاموا بممارس التجارة بالفعل فيكتسب صفة التاجر وتعراضوا للتأديب والجزاء الإدارية ثالث حاجة على نية الاحتراف فلا بد ان يباشر الشخص عمله باسمه لحسابه وحتى اذا قام يمارس التجاره باسم مستعار يكتسب ايضا صفه التاجر سواء المستتر او الظاهر الاثنين يكتسبوا صفه التاجر كذلك ارباب الحرف الصغيره هنستبعدهم اللي هم بيكتسبوا قوت يومهم مالهم مش هيكتسبوا صفه التاجر واحد يبيع جرايد عشان يكسب قوت يومه واحد سباك شغال واحد مش عارف كل الناس دي مالها بنعتبرها أ أرباب حرف صغيرة لا تكتسب صفة التاجر الشركات تكتسب صفة التاجر لم تتخذ الشكل القانوني أياً كان غرضها لماذا؟ نحن عندنا معيار شكلي ومعيار موضوعي بتاعنا موضوع المشارع المصري كانوا واخد بالمعيار الشكلي في الأصل أن أي شركة ستأخذ الشكل القانوني الشركات تكتسب صفة التاجر أياً كان غرضها سواء كان غرضها مدني أو غردها تجاري. كزاك الدولة الدولة رغم أنها تزاول الأعمال تجارية فتستبعد من اكتساب صفات التاجر بقرارتين الدولة وهيئتها العامة لا تكتسب صفات التالي وإن قامت بأعمال تجارية فبإزاي أثبت الاحتراف؟ إزاي أثبت إن أنت محترف؟ إزباك الاحتراف يتم بقارنتين ببعينات السجل التجاري لدليل على اكتساب صفات التاجر قارين على اكتساب صفات التاجر من تاريخ التسجيل أو الإعلان في الصحف والإذاعة والتلفزيون. تاني شارك لكتاب سب سبب التاجر أن يكون هناك أهلية للتجارة والأهلية تعني أن السن يزيد أو لا يقل عن 21 سنة دون تفرقة ما بين دون تفرقة ما بين ذكر أو أنسى مصري أو أه أه أه أه أه وفي الأهلية التجارية لازم نتكلم على حاجتين مدى مزاولة القاصر للتجارة ومدى مزاولة الزوك الأجنبية للتجارة بالنسبة لمزاولة القاصر للتجارة بالفرق ما بين الإذن للقاصر بالتجارة وفجارة القاصر غير المأذن له بالنسبة للقاصر إذا أذن له بالتجارة فله أن يمارسها حيث أن المحكمة أن تأذن بالممارسة للقاصر بوجه عام أو تأذن للقاصر وتقصر الإذن على نوع معين وحدود مالية معينة فإذا قام القاصر بممارسط التجارة في حدود الإذن الذي حددته له المحكمة يكون القاصر كامل الأهلية في حدود هذا الإذن وبالتالي يكتسب صفة التاجر ويقع عليه التزامات التجار ومنها امساك الدفاتر وقتف السجل التجاري وشهر الإفلاس أما إذا كانت أعمال القاصر في غير نطاق الأعمال المسموح بها فهنا سيبقى الحكم أن تصرفاته باطلة بطلان نسبي اما اذا كان القاصر غير مأذن له فيمكنه ممارسة التجارة عن طريق الولي او الوصي. وهنا سنفرق ما بين اعمال الصبي الغير مميز وهنا كل اعمال تتعرض لبطلان المطلق فلسفية المحكمة التي تحكم بها من تلقاء نفسها وكل ذي مصلحة كذلك اعمال الصبي المميز وهنا سيبقى البطلان بطلان نسبي لمصلحة فقط طب بالنسبة للزوجة الاجنبية ما مدى مزاولتها التجارة قال لك ان الزوجة الاجنبية تمارس التجارة حسب قانون دولتها اذا استلزم اذن من زوجها فيجب الحصول على اذن اذا لم يستلزم فلا ضرورة لوجود الازن وهناك قرينة ان من تزاول التجارة في مصر يفترض انها حاصلة على اذن زوجها الا ان يعترض زوجها بالتأشير في السجل التجاري اما بالنسبة لشهر النظام المالي فالأصل انفصال الزمة المالية، فمن تمارس التجارة في مصر تطبق عليها قواعد القانون المصري وبالتالي انفصال زمة مالية وليس هناك ارتباط في أموال الأزواج. طبعاً عايزين نشوف بقيت في السجل التجاري من هم الأشخاص الملزمون بقيت في السجل التجاري وما هي أصار قيد في السجل التجاري. بنقول إن الأشخاص الملزمون بقيت في السجل التجاري هم. خمس فئات. أول فئة الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة شركات الأشخاص والأموال أي كان غرضها لأننا نحتكم لمعيار شكلي وليس معيار موضوعي الأشخاص الأكبرية العامة تكتسب وتقيد في السجل التجاري رغم أنها لا تكتسب صفة التاجر الجمعيات التعاونية التي تباشر التجارة تلزم بقي في السجل التجاري الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تعمل بأعمال الوكالة التجارية هي كذلك تُقيد بالسجل التجاري. أما أثار القيد في السجل فهي علنية بيانات السجل، حقية بيانات السجل، أثار خاصة. بالنسبة لعلنية بيانات السجل، فلا بد من الإعلان على وجه المحل اسم المحل التجاري والمكتب الذي تم فيه القيد ورقم القيد حتى يمكن مطابقة البيانات. كذلك. بيانات السجل لها حجية فهي تعتبر حجة على الغير وإذا تغيب أحد البيانات الإجبالية لا يجوز الى بها على الغير حسن النية الذي لا يستطيع أن يعرفها عن طريق آخر غير السجل كذلك في أن بيانات السجل تعتبر قريمة على اكتساب صفة التاجر أما الأثار الخاصة أن شركات الأموال لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بعد 15 يوم من في السجل نعرفين شكلات الأموات زي شركة توصية بالأسهم المساهمة ذات المسؤولية المحدودة أما الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية فعايزين نعرف نطاق الالتزام من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع ومن حيث الزمان فنطاق الالتزام بإمساك الدفاتر من حيث الأشخاص أن كل تاجر تجاوز راس مال وعشرين ألف لجنيه والمقصود بيراس المال المستخدم في التجارة المستثمر في التجارة ليس الثروة كل تاجر تجاوز رسمية إلى 20 ألف ملزم بقيت في السجل بإمساك دفاتر التجارية ويلتزم الورصة بالاحتفاظ بالدفاتر لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة موارسهم كذلك يلتزم التاجر بمسك الدفاتر سواء كان مصري أو أجنابي كامل الأهلية أو ناقص الأهلية أو قاصر الأهلية أما نطاق الالتزام من حيث الموضوع للدفاتر التي يجب مسكها فهي ثلاثة أنواع من الدفاتر: دفتر يوميا الذي يسجل في جميع العمليات التجارية ومسحوباته دفتر الجرد الذي يسجل فيه بيانات البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر السنة، وملف المراسلات التي يحتوي على جميع المراسلات المتعلقة بشؤون تجارته. أما نطاق الالتزام من حيث الزمان فلا بد من الاحتفاظ بالدفاتر التجارية لمدة. لا تقل عن خمس سنوات اما قواعد مسك الدفاتر فهي اول حاجة ان تكون الدفاتر خالية من اي شب او محو او كتابة في الهوامش لمنع التلاعب. تاني حاجة لابد من ترقيم الصفحات وتوقيع موظف السجل على كل صفحة لابد من تقديم دفاتر يومية والجاب للمكتب السجل التجاري لتصديق على الصفحات التي تم استخدامها وفي حالة وقف النشاط أو الوفاة تقدم دفاتر التأشير عليها بما يفيد قفلها. أما المحل التجاري الذي يتم فيه مزاولة العمل التجاري فله أركان تدخل في تأديس ثمنه منها ركن معنوي وهي العناصر المعنوية للمدرّة ومنها ركن مادي اللي هي العناصر المادية للمدرّة. الركن المعنوي هي الأول حاجة لاتصال بالعملة والصومات التجارية فكل صاحب عمل له كل صاحب عمل له سمعته التجارية واتصاله بعملاءه فإذا قام ببيع محله فانه يبيع بما له قدرة على الاتصال بالعملاء والسمعات التجارية ثاني حاجة الحق في الإيجار وهو الحق عن عقد الإيجار بين التاجر ومالك العقار فإذا كان التاجر مالك العقار فلا يكون هذا العقار عنصر في مجره الاسم التجاري والعنوان التجاري فكل متجر له اسم وعنوان يعطي قيمة للمحل رابع حاجة العلامات التجارية وهي العلامة التي تنقش على المنسوجات أو مشابه ذلك ولها شروط هذه العلامة أن تكون مميزة وجديدة ومشروعة ومسجلة في زجل خاص بمعاملات التجارية خمس حاجة الرسوم الصناعية زي النقش على المنسوجات أو النماذج الصناعية زي الشكل الخارجي المميز السلعة هو الملكات الصناعية والأدبية والرخص والإيجازات وهي رخص تشغيل المتجر أو إجازة من هيئة معينة كل دي عناصر معنوية للمتجر ليها قيمة عند بيع المتجر علاوة على عناصر المادية اللي هي الركم المادي اللي هي عبارة عن حكتين البضائع والمهمات والبضائع حيث تكون معدة للبيع ولا يدخل لا تدخل في رهن المتجر إلا البضاعة المعددة للبيع وقت البيع لأن البضاعة تزيد وتنقص يبقى ما بيع محل إيمة في البضاعة اللي فيه هي الإيمة اللي موجودة لحظة البيع اما المهمات فهي موجودة على طول طبعا وبالتالي مهماتها الالات والمعدات اللي تستخدم في المتجر يبقى انا لو عندي محل وعايز ابيعه فعناصره تتكون من عناصر معنوية غير ملموسة زي صلب عملاء حق في الإجارة, اسم التجاري علامات، الرسوم الصناعية والملكية، رخص والاجازات اما الرخم المادي فهو بضاءة والمهمات وطبعا غاني عن البيان ان عناصر المتجر لا تكتسب صفة المتجر اللي اذا تم تخصيصها لمزاول التجارة وبالتالي خصصت لحرف يدوية بسيطة لا تكتسب صفة المصدر المحل لي طبيعة طبيعة مالية ومنقولة ومعنوية الطبيعة المالية عبارة عن مكونات المعنوية والمادية اللي إحنا قلناها أما الطبيعة المنقولة فتعني أن المحل التجاري ما هو إلا منقول وليس عقار وترتم على الطبيعة المنقولة النتائج الآتية اول حاجه الوصيه بجميع المنقولات تشمل المحل التجاري يعني لو واحد وصى بجميع منقولاته فمن ضمن الوصيه المحل التجاري, المحل التجاري المحل التجاري ما هو الا منقول تاني حاجة ، بيع المحل التجاري يخضع لقواعد بيع ورهن وبالتالي لا يخضع لاجراءات تسجيل العقار ولا لقواعد الرهن الرسمي لان دي اجراءات خاصه بالعقار ثالث حاجه اذا تزوج تاجر في ظل نظام اختلاط اموال الزوجين يبه في المحل المحل التجاري ضمن نظام الزواج المحل ما هو إلا منقول وليس عقار رابع حاجة لا يجوز لحائز المحل التجاري اللي هو الدعوى الحياز الدعوى الحياز الدعوى عينية عقارية وال ما هو إلا منقول خمس حاجة لا تنطبق دعوى تكملت الثمن بسبب الغبن في بيع عقار قاصر لندع عقار قاصر وإحنا أمام محل تجاري يعتبر منقول وليس عقار سادس حاجه تقارن لبائع المحل التجاري امتياز المنقول لا بائع العقار في حاله التنفيذ على المحل التجاري لا ينطبق الحكم الخاص بالطعن في الثمن الذي يرسل عليه المزاد بزياده العشر لأن الحكم خاص بايه بالعقارات يعني كل النتائج دي بتنطبق على المنقول على المحل بوصفه منقول وليس بوصفه عقار وهذا فيما يخص الطبيعة المنقولة أما الطبيعة المعنوية فالمحل التجاري هو منقول معناوي وليس منقول مادي وبالتالي لا تنطبق طاعة الحياغة في المنقول سند الحائز أو سند الملكية لأن هذا لا ينطبق إلا على المنقول أنهي المادي ونحن أمام منقول معناوي هل نعرف ما هي التزامات كل من بائع المحل ومشتري المحل التجاري. تقع التزامات بائع المحل على البائع وهي عبارة عن نقل ملكية والتسليم والتزامات عدم المنفرس. ونقل ملكية قد علق المشرع قانون على الانتقال للملكية على قيدين. اول حاجة لابد من قيد البيع في السجل ونشر ملخصه في صحيفة السجل. يبقى بيع المحل التجاري لا يتم. إلا إذا تم قيد البيع في السجل ونشره ملخصه في صحيح السجل وإذا كان من عناصر المحل علامات تجارية أو براءات اختراع لابد من التأشير بالبيع بسجل خاص بهما اللي في سجل اسمه سجل العلامات التجارية وسجل اسمه سجل براءات الاختراع ثاني التزام على بائع المحل التسليم والتسليم يعني إتاحة دخول العقار للمشتري تعريفه بأماكن البضاعة والمهمات اطلاع العملاء وتسهيل كيفية الاتصال بيهم وبما أن المصدر منقول معناوي لا تحكم قاعدة الحيازة في المنقول فإذا كنا كنا أمام عدد اثنين مشتارين لمحل تجاري واحد سبق بقيد والنشر والثاني بالإستلام فالعبرة بمنه قيد ونشر وليس العبرة بالإستلام لين عبرة مش بالإستلام لأن المصدر منقول معناوي لا تحكم قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ثالث التزام يقع على بائع المحل التجاري هو التزام البائع بالضمان وعدم المنافسة فإذا باع تاجر محله ثم ناء فسل مشتري في زبائنه هذا يجب المسئولية ولكنها مسئولية عقدية حيث أباح الفقه وقضاء اشتراط المشتري عدم منافسة البائع له في عقد البيع ولكن هذا له شروط فلا يجوز أن من يبيع متجر أن يمارس نفس النشاط في نطاق جغرافي معين وهناك نطاق زمني هو مدته عشر سنوات يبقى أنه اليوم بيعت محل مفروض حسب شروط العقد بعدم المنافسة أنه لم يفتح محل في نفس النطاق وخلال مدة عشر سنين أما المشتري معروس غزام واحد هو دفع الثمن وعند رفع الثمن يتم تقسيم الثمن إلى ثلاث أقسام أولا ثمن البضاية ثم ثمن المهمات ثم ثمن المنقولات المعنوية طيب عندنا نعرف المنفسة غير المشروع وخذ بالك معايا اللي هنا المنفسة أو الشراء على المنفسة في بيع المحل التجاري المسؤولية عنها مسؤولية عقدية تستند إلى عقد ما بين المشتري والبائع أما المنفسة الغير مشروعه زي ما هي منفسة تقصيرية أو توجب مسئولية تقصرية لتستند إلى عقد ما بين المتنافسين إذا ما هي المنافسة غير المشروعة؟ المنافسة غير المشروعة هي كل فعل يخالف العادات والأصول التجارية زي اعتداء على علامات الغير أو على اسم التجاري أو براءات الاختراع أو تحريض العاملين في المقدر أو إذاعك أسراره أو إحداث نفس ما بين المقدرين أركان المنافسة الغير مشروعة أول حاجة المقصود بعمل منافسة وثاني حاجة مقصود بعدم المشروعين قال لك المنافسة لابد أن تتم بين تاجرين حتى توجب بالمسئولية لابد أن تتم الأعمال المنافسة بين تاجرين وبشرطين أو شرط وجود نشاطين تجارين يبقى يؤام منافسة ما بين نجار ومصنع ما يعتبرش المنافسة لأن النجار نشاطه ما هو عشان دي حرفة يدوية أما مصنع أستاذه يعتبر تجاري وبالتالي صح أن تكون منافسة عشان تكون منافسة يبدو وجود نشاطين تجاريين لو جمعية حول انسان نفسه تاجر هذا ايضا لا يعد نفسه ليه؟ لان جمعية حول انسان ليس ان هدافه تحقيق رب حول كياسة عمل تجاري يبقى اول حاجة لابد وجود نشاطين تجاريين وثاني حاجة النشاطين يكون شبه بعض متمثلين بحيث المنافسة يستوجب نتيجة منها اننا استولى على عملاء المنافس بتاعه. إنما لو نشاطين مختلفين واحد تباعه واحد صمصارة فين التنافس ما بينهم؟ يبقى عشان يكون في منافسة لابد يكون ما بين تاجرين وبشرطين وجود نشطين تجاريين وتماثل النشاطين أما المقصود بعدم المشروعية هي ثلاث طوائف من الأعمال أعمال أعمال تمس الثقة في التاجر ومشروع زي ترويج شائعات، إن زي انحراف التاجر غش بضائعه، إزاعة أسرار الشخصية أو أعمال تمس التزام العمل. في المشروع المنافس زي تحييض العمال على ترك العمل أو أعمال تحدث اللابس ما بين المضيرين زي استعمال العلامات المنافس أو اسمه أو إحداث دعاية مخدعة أما الجزاء إذا تقررت مسئولية منافسة غير المشروع التزم المرتكب بالتعويض سواء كان ارتكابه هذا الاسم بعمد أو غير عمد لأن القصد ليس عنص من عناصر المسؤولية. يبقى إذن الرجل سيحصل له إيه؟ سيلتزم بالتعويض ويزيل ما ينجم من أضرار على أن يتم نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جيدة يومية لإعادة الثقة في التاجر المضروف طيب عايزين نشوف ما هي الأفعال المسببة للمسئولية في قانون منع الاحتكار؟ هناك ثلاث أفعال تعتبر المسببة للمسئولية في قانون منع الاحتكار اول حاجة اتفاقات الحد من التنافس ما بين اشخاص متنافسة اذا تم اتفاق ما بين متنافسين او اكثر على وضع حلول المنافسة من حيث الاسعار او الاماكل او الزمان هنا يبقى احنا امام اتفاق حد من التنافس وهذا يعتبر فان مسبب لمسئولية في قانون منع الاحتكار او الاتفاق ما بين التاجر ومورديه او عملائه بما يؤدي الى حد المنافسة كما قام الشركة مايكروسوفت باتفاق مع عملاءها بأن تحصل منهم على عمول قدرها 10% عند بيعهم جهاز كمبيوتر سواء كان عليه برنامج مايكروسوفت أو برنامج ليندكس بينما ليندكس لم تتخذ منهم إلا 10% عند بيعها جهاز عليه برنامج ليندكس وبالتالي أصبح من مصلحة من مصلحة البائعين هم العملاء أن يبيعوا أجهزة عليها برنامج مايكروسوفت حتى لا يدفعوا إلا مرة واحدة لشركة مايكروسوفت لأنهم لو باعوا لشركة ليندكس سيقوموا بدفع مرتين 10% مايكروسوفت و 10% ليندكس تالت حاجة يعتبر فعل مسبب المسؤولية في خدوم منع الاحتكار احتكال استخدام السيطرة على السوق معين في دقام أحد التجار بسيطرة على السوق بنسبة تزيد عن 25% مع قضيته على التأثير على السوق في اعتبر هذا سببا موجب للمسئولية في قانون منع الاحتكار تعالي نشوف نطاق مسئولية المنتج والمستهلك عن السلع المعيبة وعن الأضرار تسببها السلع المتداولة في السوق قال لك المضرور في دعوى المسئولية هو كل من أصابوا ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج ولا يشترط وجود رابط عقديه في المسئولية هنا أيضا مسؤولية تقصيرية فإذا اشترى بكر زيد من زيد من بكر تاجر لتجزئة سلعة ونشأ عنها ضرر يمكن اللي زيد مقاضاة بكر التاجر وكذلك منتج السلعة رغم عدم وجود رابطة عقدية ولا يشترط أن يكون الغير الاستعمال بمعنى إن لو العمر أصيب بجرح نتيجة استعمال زيت فلأ عمر أن يقاضي المنتج والموزع يعني لو شيد سلعة ظهر فيها فرعت أصابت واحد تاني فالثاني ده اللي هو عمر يمكنه رفع دعوة سواء انا او المضرور رغم المضرور ليس هو المستهلك فالليكن يمكن رجوع على المنتج والموزع انما اركان مسئولية المنتج فالموجب لمسئولية هو وجود عيب في السلعة سواء كان عيب تصنيم او تصنيع او تداول او اعلان احكام دعوى المسئولية المدعوة ليه المنتج والموزع او مع بعض وتاني حاجة ان فيش تضاون ما بينهم خد بالك خروجا على القواعد العامة فالمنتج والموزع غير متضامنين في المسئولية وهذا خروجاً عن القواعد العامة سواء في قانون التجاي أو في قانون المادري ثالث حاجة أن دعوة بعد ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور وتسقط الدعوة بعد خمسة عشر سنة كذلك لا يجوز تعديل أحكام المسئولية حيث يقع كل شرط يعرف المنتج أو الموزع من المسئولية أو يقلل منها علم ما يجوز زيادة هذه المسؤولية. <تصفيق> طبعا أنا عايز دلوقتي هل يشترط وجود رابطة عقدية بين المدعي اللي هو المضرور والمدعي عليه في دعوى المسؤولية التقصيرية التجارية ترفع من المستهلك على المنتج أو الموزع وهل هناك تضامن بينهما طبعا لا لا يشترط وجود رابطة عقدية في المسؤولية لأن المسؤولية تقصيرية ليس هناك عقد ولا يوجد تضامن بين الموزع والمنتج خروجا على الأحكام العامة في الديون أو حكم التجاري وخروجا على الأحكام العامة في قضايا المسؤولية المدنية في المسؤولية التخصيرية يعني فقرون مدني وقروض تجارية مفروض في تضامن في حالة المنافسة أو في حالة المسؤولية التخصيرية نرجع عن دعوى التي يرفعها المستهلك على المنتج أو الموزع ليس بينهما تضامن سؤال تاني متى يترتب على المنافسة مسؤولية عقدية ومتى يترتب عليها مسؤولية تقصيرية المنافسة يترتب عليها مسؤولية عقدية ده في حالة التزام البائع بعدم المنافسة في حالة بيع المحل التجاري لأن بيوسكا المشرع قرر أن من حق المشتري أن يذكر في الععد ضمان عدم المنافسة وبالتالي في إذا قام البائع بمنافسة المشتري فتقع عليه مسؤولية عقدية نشأ عن عقد اما المنفسة الغير مشروعة فينتج عنها مسؤولية تقصيرية ليس فيها عقد وبالتاليست مسؤولية عقدية هل نتكلم ذاتي شوية كده على بعض اضايا فعايز اقول لكم ان اي اضايا تجيلنا عايزين نضمن جزء من درجتها يعني إن هي حل الأضاحي بيبقى على ثلاث خطوات زي ما إحنا عارفين نفس الوقائع يعني يعيد كتابة القضية في نقط وعندنا قول المبدأ اللي بناءنا عليه حكم يبقى كم خطوة ثلاثة فصل الوقائع مبدأ القانوني الحكم وعندي مبادئ بدأ عمن أقول أول الكلام إن الأعمال التجارية يما منفردة زي شراء لأجل البيع أو تأسيس شركات يما أعمال تجارية على شرط الاحتراف اللي هي بنص القانون زي الصناعة استخراجية، مشروعات طبيعة الحيوان، الانشاء والعقارات، أنشطة التداو زي التوريد ومظلبة عقارية والبنوك والتأمين والنق، أنشطة خدمية زي الوكالات التجارية والسمسار، وفي اعمال تجارية بالتباعية وعمل مدنية بالتباعية وعمل مختلف. فعندك قضية <تصفيق> ما سب. قرر نشأت الاشتراك مع اثنين آخرين في تأسيس شركة تقديم خدمات التباع والنشر. خوفا من مسألة تضامنية قرر نشأت ينضم كشريك موسي لك شريك متضامن وان تقتصر مساهمته على تقديم حصة عينية تتمثل في إحدى ألاف التباعة ما مدى تجارية أعمال نشأة وهل يعد نشأة تاجر وهل يتغير الحكم إذا كانت الشركة شركة القيام شركة بأعمال المحزن مراجعة الحال الوقائع، هي أول وقاعة تأسيس شركة لتقديم خدمات تباعة الشركة تاني حاجة الشركة تغصية بسيطة ودي شركة تجارية توصية بسيطه تغصية بسيطة حيبتش ر موسو ترى الحرام مساهم الشركة الموسي نشأت تمثلت في حصة عينية وإحنا عارفين اللي يقدم حصة عينية يبقى مؤسس المادة تأسيس الشركات يعتبر عمل تجاري على وجه الانفراد يبقى ما مدى تجارية نشأت عمل نشأت يبقى الحكم تعد أعمال نشأت تجارية لأنه يقدم حصة عينية عند تأسيس الشركة وهي شركة توصيلة بسيط وبالتالي يعد العمل تجاري حتى لو تم المرة واحدة انما نشأة نفسه لا يعد تاجر لابنه شريك موسي والشريك الموسي لا يكتسب صفة التاجر يبقى قيامه بالتأسيس يعتبر عمل تجاري انما هو نفسه لا يكتسب صفة التاجر طب هل يتغير الحكم لو كانت الشركة شركة للقيام بعمل محاسبة ما يتغير الشركة رغم النشاط ده مدني ليه؟ الشركة بغضاً الشكل القانوني وهو توصية بسيطة فتعتبر شركة تجارية بغض النظر عن النشاط. طيب واحدة تاني افتتح سمير معناز للموبيلي ورغم أن عمل سمير كان قاصرا على بيع المفروشات المصنعة يبغى يقدر يعمل إيه؟ بيشتري مفروشات ويبيعها أهو؟ رغم ان عمل سمير كان قاصرا على بيع المفروشات المصنعة بواسطة مصانع الموبيليا يبغى يشتري المصانع ويبيعها. وكان بيقوم بنفسه وبعماله بإصلاح عيوب خلال مدة الضمان سنتين ما مدى تجارية أعمال سمير الوقائع النشاط الأساسي تجارة موبايل غنال طان صح بجانب تجارة في نشاط تابع اللي هو أعمال إصلاح العيوب بالبضاعة المبدأ إن في حاجة اسمها شراء لأجل البيع تعامل تجاري منفرد وعمل تجارية تابعة الشراء للبيع إنه بيشيم وبيهوي بحه وعمل تجاري بالتبعية اللي هي أصلها اللي هي الإصلاح إنما عشان المرتبط بعمل التجاري أصبح التجارية بالتبعية يبقى الحكم تعتبر أعمال سامية كلها تجارية من نسبه بيع المفروشات المصنعة ده يعتبر عمل تجاري نشال أجل البيع عمل تجاري منفرد أما إصلاح العيوب ده عمل مدنيي ولكن عشان تربط بعمل التجاري اكتسب السفر التجارية بالتبعية فيبع شوية عبارات يعني عايزين نعرف صح ولا غلط يعني مثل شخص قام ببع منقول انتقل إيه في ده عمل التجاري لا طبعا عشان ما فيش واقعية شراء الموسيقى اللي باع موسيقى كل ده ما هي أعمال ما عشان ما فيش شراء عندك مثل زيادة تعاقد على شراء معدات كهربائية لاستعمله شخصي ما فيش قصد البيع حتى لو عدد بعد ذلك يبقى الحل ايه ها الشراء البيع مدنيين ان ما فيش واقعه تجارية يعتبر عمل تجاري قيام جمعية تعاونية بشراء منقولات بقصد بح الأعضاء مش تجاري ليه مش تجاري؟ في قصد الرابح وهكذا كل قضية قلنا كل القضاية ما هي إلا تطبيق على العمل هل تجاري أم غير؟ تجيل زي مثل واحدة في الاهل يكتسب صفة التاجر كل من يقوم بقيد اسمه في السجل التجاري كل ما يكتسب كل من يقوم بقيد في قال لك لا الاشخاص الاعتباري العامه تلتزم بالقيد في السجل اذا ذات الاعمال التجاريه ومع ذلك لا تكتسب صفه التاجر يعني مش كل من قيد اسمه في السجل يكتسب في ناس في السجل ولا تكتسب زي فأب اللي بيع جرايد هل يعتبر عمله تجاري إذا كان بيع جرايد أم بي شخص موزع أو مورد يبغى عمل تجاري إن واحد جديد بقته يوم واللي بيعده في الإشارات دول ها ده لا يعتبر عملهم عمل تجاري